تزوج رجل بمرأة وأنجبت له تسعة أطفال ثم طلقها وتزوج بمرأة ثانية فأنجبت له ستة أطفال ثم توفي عنها وترك بيتا قيمته ثمانون مليون سنتيم فهل أبناء الزوجة الأولى لهم نصيب من تركة أبيهم؟ عما أن الميت أوصى بأن يكون الإرض للزوجة الثانية وأبنائها فقط علم أن كل أولاد الميت يستحقون نصيبهم من تركة أبيهم لقوله تعالى يوصيكم الله أولادكم من الذكر من أما زوجته فلا من الإرث إلا من كانت مطبطة به بعقد, بعقد الزواج أما المطلقة فلا حق لها في تركه لعدم توفر سبب الإرث وهو نكاح والتصرف الميج بتفصيص بعض أودى بوصية باطل لمقابلة فيه لنص الآية السابقة، و لمساضة فيه لقول الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه على وصية لوارث، القسم الميراثي الشرعي تفضي أن تأخذ زوجته الثانية من أولاده من الأولى والثانية يقسمون كيفية التركة للذكر مثل حظ الأنثيين والعين عند الله تعالى